شل مهدا من الشاعر فالح بن عبد الله بن ترك بن هليمة بمناسبة زواج عبد الله بن محمد بن ترك بن هليمة مرحبا I'll